بسم الله الرحمن الرحيم ألت لأمر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأنستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاع حسناً يمتعكم متاع حسناً إلى أجل مسمى ويؤتى الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول أن الذين كفروا إن هذا لا يقول الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 وَاللَّهِ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَن تُمْصِلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِنَتَهَا وَفِي لَيْهِمْ أَعْمَالٌ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُلَّا الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد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 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين قسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُ نَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ خَطْبٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة رَحْمَةً رحمة من عذبه تعوميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خسائم الله ولا أعلم الغيب ولا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 إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخر من قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون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 قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أُذُدَ لَعَيْنَاكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِي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 سلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أصبر إن العاقبة للمتقين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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم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 فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهى أن نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذ كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفر ربهم ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعدها ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ نُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنْ لأنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا القنسيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه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 وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَضْبُودٍ مُسَوَّمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى مدينا أَخَاهُمْ شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال أو الميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم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 بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا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 ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفطه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إنا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 شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود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 فأوردهم النار وبئسا ورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئسا رفد المرفود ذلك من قصه عليك منها قائم مِنْهَا قائم وحصيد وما ظلناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أغنت عنهم عَنَّتْ هُم الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا يَأْتِ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْيِيبٍ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نأخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار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 إنه بما تعملون قصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءتم لا تنصرون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 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ كان كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلُوبَ بَقِيَةٍ قُلُوبَ بَقِيَةٍ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلا قَلِيلًا إلا قَلِيلًا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة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 وَكُلَّ النَّقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ خُآدَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ وَمَوَعْرَتُهُ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ